بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هدى أما بعد فهذا هو المجلس الثالث وستون في شرح نزة النظر في شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ النحجر حجر رحمه الله تعالى وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء الخامس والعشرين من شهر صفر للعام التاسع والثلاثين بعد المئة الرابعة والألف قال رحمه الله تعالى ومن ذلك صندر بالمهملة والنون بوزن جعفر وهو مولد باع الجذامي له صحبة ورواية والمشهور أنه يكن أبا عبد الله وهو اسم فرد لم يسمى به غيره فيما نعلم لكن ذكر أبو موسى في الذيل على معرفة الصحابة لمن منده صندر أبو الأسود وروا له حديثا وتعقب عليه ذلك فإنه هو الذي ذكره ابن مندا، وقد ذكر الحديث المذكور محمد بن الربيع الجيزي في تاريخ الصحابة الذين نزل مصر في ترجمة سندر مولى باع، وقد حررت ذلك في كتابي في الصحابة، وكذا معرفة الكنا المجردة والمفردة، وكذا معرفة الألقاب. وهي طارة تكون بلفظ الاسم وطارة تكون بلفظ الكنية وقد تقع بسبب إلى عاهة كالأعمش أو حرف وكذلك معرفة الأنساب. <تصفيق> بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه ده أما بعد فما زلنا في باب الأسماء والكون والأنساب وحبنا ننبه أن علم المصطلح هو علم وضع لحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الضوابط الموضوعة في أنواع هذا العلم إنما هي ضوابط وقيود من أجل حفظ الحديث وهي لم تتوفر في شريعة قبل أو لم يأتي علم من العلوم في كل الأمم السابقة يضع مثل هذه الضوابط لحفظ الشريعة كما في شريعتنا وهذا كله يؤكد أو يعتبر تصديقا قدريا لقول الله عز وجل إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون فانظروا إلى دقة أهمة الحديث في ذكر هذه الضوابط الدقيقة التي تتعلق باسم أو كنية أو تشاب بين اسم وآخر أو بين كنية أخرى أو بين نسبة أخرى ووضعوا المصنفات وألفوا المؤلفات التي تميز كل هذه الأشياء هذه جهود يعني لا مثيل لها في أمة من الأمم السابقة والله لن تجد مثيلا لهذه الجهود في أي أمة من الأمم السابقة فافخروا لأن الحديث فإنه علم لا نظير له في كل الأمم والمنصفون من الكفار يعترفون بذلك سواء من الذين دخلوا في الإسلام ومن الذين بقوا على الكفر يعترفون بذلك آه أنه لم يوجد علم في أي أمة من الأمم كما في علم الحديث في علم الرجال الذي جعله الله سببا في حفظ هذا الدين آه فهنا الحافظ من حجر رحمه الله تعالى يتكلم عن, عن صندر الذي هو على وزن جعفر آه بفتح السين وتسكين النون آه وأنه له صحبة وأنه له صحبة ورواية وهو اسمه من الأسماء المفردة نحن تكلمنا في المجلس الماضي عن الأسماء المفردة ما معنى الاسم المفردة الذي لا نظير له لا ثانية له يعني لا يعرف أحد سمي بهذا الاسم غير غير هذا الرؤون سواء كانوا صحابينا غير الصحابيين فصندر هذا اسمه الغريب اسم المفرد لا يعرف أحد من سمي به إلا هذا وكما ذكر كمال الدين محمد ابن محمد الشموني في كتابه نتيجة النظر في نقبة الفكر قال معرفة أسمائه من المفردة هو فن مليح يوجد مفرقا في كتب الحفاظ فقد أفرد بالتصنيف نوع من صنف فيه الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون البرديجي وقد أشرنا إلى كتابه هذا المرة الماضية وأرأيناكم الكتاب آه هو مضموعة وقد استدرك عليه غير واحد أسماء جعلها مفردة ولها ثاني وثالث وأكثر من ذلك وذكرنا أو أشرنا كذلك الاستدرات ابن بكير عليه وهو مضموعة مع, مع الأسماء المفردة للبرديجي نعم ثم قالوا من أمثلته لبي ابن لبا لبي لبي ابن لبا هذا مثال آخر غير صندر لبي ابن لبا صحابي من بني أسد وكلاهما باللام والباء الموحدة فلبنه مصغر على وزن لبي لبي آه معذرة ما شاء الله ليس لب لبي وليس لبي لبي يعني بتخفيف الباء وتجديد اليا آه للالف الأول شددت الباء لا هي بتخفيف الباء لبي وليس لبي لبي ابن لبا لبي على وزن أبي آه. لبي على وزن أبي والاب هنا والأب مكبر على وزن عصى ابن لبا لبا على وزن عصى آه. وهما فردان كلاهما لا ثانية لهما لا يعرف نظير هذين الاسمين نعم ثم قال وكذا الكون والألقاب وكذا الكون والألقاب يعني كما قال الشموني مثل الأسماء المفردة في كون معرفتها من المهم معرفة الكون والألقاب المفردة كذلك هناك كون وكذلك القاب لا نظير لها غريبة لأنه لم يكن نبي إلا واحد أو لم يلقب به إلا واحد لقب فرد آه وذكر أمثلة قال مثال الكون المفردة أمو معيد بضم الميم أبو معيد نعم بضم الميم وفتح العين المهملة واسمه حفص بن غيلان كنياته غريبة مفردة لم يكن بي أحد أخر أبو معيد نعم مثال الألقاب المفردة سحنون سحنون بن سعيد التنوخي القيرواني من, من المالكية وسمو عبد السلام وسحنون هذا لقب له اه وسحنون معناه الطائر الطائر الحديد اه هذا ما رسحنون اه قال وسحنون لقبه وهو بضم السين وقيل بفتحها والصواب الأول انه بالضم سحنون وليس سحنون آه. كما قال القاضي رياض اه وهنا قالوا عن جمله من المشايخ المتقدين والسائل المحدثين والفقراء. نعم. طيب. أنت قرأت الآية الأولى. نعم كما قال الحافظ قال وكذا معرفة الكون المجردة أو المفردة كذا معرفة القبيط تارة تكون بلفظ الاسم وطارة وطارة تكون بلفظ الكنية. وقد تقع بسبب إلى عاهة كالأعمش أو حرفة اه، هي قد يكون اللقب عاهة في الأرراوي أو في المحدث اشتهر بها ولا يقصد بها العيب، لكن اشتهر بذلك اشتهر بالأعمش اه، يعني أو اشتهر بالأعرج نحو عبد الرحمن ابن هرمز الأعرج من ثقات أصحاب أبي هريرة. اشتهر بالأعرج وهذا ليس ذما ولكنه لقب اشتهر به ولذلك جاء السلام. جاء في المستثنيات من الغيبة أن يذكر الشخص بما يعيبه للتعريف وليس للعيب آه. عرف بهذا وهو يعني كأنه رضي بذلك أو عرف به حتى إن كان غرفه به بعد موته او اشتهر في الكتب هذا اللقب الذي فيه عيمش اعرض احول عاصم الاحول من اصحاب قتادة بن دعامه السدوسي ها كل هذه الالقاب وهي تعد كما قال الحافظ تقع بسبب بسبب الى عاها نعم او حرفة اه يقال الزيات ال الجمال، ها؟ حرف، حرف وصناعة، ها؟ الحداد إلى آخره، ينسب إلى حرفته، ها؟ ينسب إلى حرفته، تفضل. هلا رحمه الله تعالى، وكذا معرفة الأنساب. وهي طارة تقع إلى القبائل وهي في المتقدمين أكثر بالنسبة إلى المتأخرين وطارة إلى الأوطان وهذا في المتأخرين أكثر بالنسبة إلى المتقدمين والنسبة إلى الوطن أعم من أن تكون بلادا أو ضياعا أو سككا أو مجاورة وتقع إلى الصناعي كالخياط والحرف كالبزار وفي الحاشية في اللام والميم البزاز هذا البزاز كلاهما آه داع البز آه و... ويقع فيه الاتفاق والاشتباه كالأسماء وقد تقع الأنساب ألف... القابا كخالد بن مخلد القطواني انتظر النسبة إلى الأوطان وإلى القبائل هذه من أشهر النسب في كتب التراجم. بل صنفت له مصنفات مستقلة في النسبة يعني صنفت مصنفات مستقلة في تراجب من عرفوا بنسبهم ينسبون إلى وطن أو إلى قبيلة يعني هنا الأمثلة على هذا والذي يعد من المجتمع أن ينسب الراوي أو ينسب عدد من الرواة إلى بلد واحد أو إلى قبيلة واحدة ويحدث اختلاف أو يحدث اشتباه بين هذه الأسماء والنسب العقيلي العقيلي قال أبو بكر محمد الحازمي في كتاب عجالة المبتدي, المبتدى منسوب سون عقيل ابن كعب عقيل ابن كعب ابن ربيعة ابن عامر ابن هوازن قبيلة ينسب إليها جماعة من الصحابة والتابعين يعني جماعة ليس واحد ليس واحد فقط العقيلي نسبة إلى عقيل بن بنكعب ينسب إليها جماعة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من العلماء ولكن ممن اشتهر بذلك العقيلي صاحب كتاب الضعفاء يعني في الغالب يعني يزبح الذهن الذهن إلى العقيلي صاحبي كتاب الضعفاء آه. واسمه محمد بن عمر بن موسى وكنياته أبو جعفر آه. محمد بن عمر بن موسى أبو جعفر العقيلي والذي توفي في العام الثاني والعشرين بعد الثلاثمائة آه. وهناك العقيلي هذا من باب المشتبه النسبة يعني بنفس الخط الأحرف واحدة الخط واحد والإعجام واحد لكن يختلف في, في النطق. العقيلي والعقيلي هذا يدخل في المجتمع المجتمع في النسبة فالعقيلي من أمثلته حسين ابن عقيل العقيلي هذا شيخ من شيخ وكيع, وكيع من الجراح حسين بن عقيل حسين ماذا حسين من عقيل العقيل، آه، ووكذلك هناك العقبري والعقبري، آه نسبة نسبة إلى عقبرة هي بلدة من أعمال بغداد من الجانب الشرقي العقبري والعقبري، آه ومن أصليهم عبد الله بن الحسين النحوي أبو البقاء عبد الله بن حسين النحوي المشهور بمؤلفاته في الإعراب والنحو، آه، أبو البقاء من أشهر كتبه إعراب القرآن، وكذلك هناك إعراب الحديث وشرح مقامات الحريري، آه، وشرح شعر المتنبي، وكذلك كتابه اللباب في على البناء والأعراب، في علل البناء والأعراب، آه. اللباب في علل البناء والإعراب هذا من أشهر العلماء الذين انتسبوا هذه النسبة هناك أيضا من الحنابلة من الحنابلة من ينسب هذه النسبة لعله العقبري بالفتح وليس العقبري هذا الحنبلي الحنبلي هذا الحنبلي على ما أذكر هو العقبري والذي صنف كتاباً في الاختلاف بين مذهبي الشافعي وابي حنيفة ومذهب أحمد آه. وهو يعد من أشهر الكتب في الاختلاف وقبت بها قريبة كان لدي مسخة خطية منه قبل كنت أود أن يطبع كنت أوداً أعمل فيه لكن يعني ما تيسر وهناك من قام بذلك نعم صبقاني لذلك طيب. فهذا الاختلاف في النسب نعم وفي الأنساد كما قال الحافظ قد تقع القبائل هذا في غالب المتقدمين أنهم ينسبون إلى قبائلهم ليس إلى أوطان يعني نحن في زمنين المعاصر في الغالب النسبة تكون إلى الوطن ليس إلى القبيلة المصري الليبي السعودي ينسب إلى وطن نعم. في الغالب، لذلك قال طار إلى الأوطان في الهدف المتأخرين أكثر أكثر من المتقدمين، المتقدمون في الغالب ينسبون إلى القبائل. آه نعم. تقرأ يقع في الاتفاق والاشتباه الأسماء. على رحمه الله، وقد تقع الأسماء ويقع في الاتفاق والاشتباه تلك وقد تقع الأنساب ألقابا كخالد بن مخلد القطواني كان كوفيا ويلقب بالقطواني وكان يغضب منها ومن المهم أيضا معرفة أسباب ذلك وذكرنا الاشتباه في الأنساب هذا الأمثلة السابقة أنه لحو العقبري والعقبري أنا قلت العقبري نسبة إلى عقبرة بلدة من أعمال بغداد أما العقبري العقربي بفتح الباء نسبة الى عكبرة بفتح العين عكبرة بالكاف فتح العين والكاف هي قرية من عملي صفد من عملي صفد بلدة تسمى بالصفد من ضمن اعمالها بل بلدة عكبرة هذا مثال للاشتباه بين نسبتين عكبرة وعكبرة العكبري والعكبري نعم وكذلك من الأمثلة على ذلك الآبي وردي والبا وردي نظر إلى دقة ولما الحديث في التفرقة بين الأنساب وفي تمييز الأنساب في النطق وفي الضبط في الأحرف في يعني في أدنى شكلة حتى يتميز حتى يتميز لا لا لا يختلط ضعيف الثقة ولا يختلط عالم بجهل آه يعني دقة ما وجدت في علم من العلوم من من علوم اللي ال يعني علوم كما يسمونها العلوم الاجتماعية أو العلوم اللي الإنسانية على تعبير اللي الكفار الآن آه مخلاف العلوم التقنية والمادية زي مثلاً أخرى آه ونسلمون لهم السبق في العلوم المادية آه. إنما هم أخذوا هذه الدقة الكفار في زماننا في علومهم التقنية البحثية من أصول علوم المسلمين هم الذين وضعوا أيضا الأصول حتى في العلوم المادية والتقنية من هذه الدقة المتناهية آه. وأصلها في هذه العلوم فانظروا كيف يفرقون الآبي, الأبى،, الأبى وردي والبا وردي آه، الأب وردي آه، ونسبة إلى أبي ورد بلدة بخرسان آه نعم، والباء وردي نعم، ومن ال الأسماء المشهورة التي تلتبس كذلك وهي من الأمثلة يعني كما يقول التي ينبغي أن تذكر محمد بن احمد ابن محمد بن احمد ابن رشد الاول والحفيد اسمه محمد وجدوه اسمه محمد وكلاهما يكنيان بابي الوليد يعني الحفيد كنيته ابو الوليد والجد كنيته ابو الوليد لكن كيف ميزههم العلماء قالوا ابو الوليد الحفيد وابو الوليد الجد أو بنرد الحفيد أو بنرد الجد هذا تمييزهما لكن كلاهما اسمه واحد محمد وكلية توما واحدة اسمه محمد اسمه محمد كلية أبو الوليد هذا كلية أبو الوليد فهذا من أشد ما يكون من الاشتباه آه فمميزه هذا عن ذاك ب بالكلية بال بال إيه ما الجد والحفيد والحفيد ولد في في العام الذي توفي فيه جده في العام العشرين بعد الخمسمائة آه. ابن رجد الحفيد آه. نعم كما ذكرت قد صنفت في هذا المصنفات عظيمة قد أشرنا إلى شيء منها لما تكلمنا عن المتافق والمفترق والمؤتلف والمختلف ومشتبه النسبة, النسبة إلى آخره فلا حاجة للأعادل مش تبدأ قال رحمه الله تعالى ومن المهم أيضا معرفة أسباب ذلك أي الألقاب والنسب التي باطنها على خلاف ظاهرها وكذا معرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرق أو بالحليف أو بالإسلام أو بالحلف أو بالحلف أو بالإسلام لأن كل ذلك يطلق عليه مولا ولا يعرف تمييز ذلك إلا بالتنصيص عليه نعم كذلك الألقاب ينبغي أن يعرف أسبابها أن يعرف أسبابها لأنه قد يكون هناك اشتراك في الألقام ولكن فلان لقب بهذا العلة والآخر لقب بهذا العلة الأخرى اختلاف العلتين يميز لقب, يميز لقب هذا عن ذاك وهناك أيضا مسألة مهمة جاء الشرع بالتجديد فيها بالنسبة لمسألة الأنساب آه. وهذا مما يعني كذلك اعتنى بيه علماء الحديث هو أن لا ينسب الرجل إلى غير أبيه آه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم شدد في ذلك في أحاديث مشهورة في الصحيحين من أحاديث سعد بن أبي وقاس أنه قال أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعته أذناي يقول من ادعى أو نعم من من من الدعاء إلى غير أو من دعية إلى من دعية إلى غير أبيه في الإسلام حرام عليه الجنة من دعية إلى غير أبيه في الإسلام حرام عليه الجنة آه وفي حديث أبي ذر من ادعى لغير أبيه وهو يعلم فقد كفر من ادعى لغير أبيه وهو يعلم فقد كفر آه. ومنحو ذلك من حديث أبي هريرة وكل هذه الأحاديث في الصحيحين آه. ولذلك كانت الدقة في معرفة الأنساب مهمة ومن انتسب إلى غير قبيلته أو انتسب إلى غير أبيه للتدليس أو للتمويه حتى يموه نفسه هذا من من المحرمات بل من الكباء من رصة ذي الحديث فقد كفر طبعا الكفر هنا والكفر الأصغر أي كفر كفرا عمليا ولذلك كان اعتناء علماء الحديث بالتدقيق في الأنساب وفي النسب وأن لا ينسب الرجل إلى غير أبيه ومن فعل ذلك فهو مجروح او ان تعمد ذلك او من تعمد اخفاء امره اه نحو ان يغير اسمه ان يغير لقبه ها يتسمى باكثر من اسم للتعميه كي عمي امره فلا يعرف العلماء هذا كله من من التضليل اه من التضليل نعم ولذلك كان شهادة العلماء ل... لمن جاء بعدهم بالعلمي وبأنهم يعرفونهم هذا من بديهيات الأخذ عن عن هذا العالم يعني لذلك يعني على لا يأخذ العلم العلم مجهول إما أن يكون مجهولا من جهة تعينه لا يعرف من هو لا يعرف اسمه على الحقيقة ولا يعرف ولا تعرف نسبته ولا يعرف من أين أتى طبعا بخلاف الالاستطراح الذي استطرحه اليوم حديث في مجهول العين نسبة للرواية أمر أمر آخر. أنا تكلم أنا على الجهلة من من التعيين أنه لم يعين أصلا من هو لا يعرف لا تعرف عينه من من اللغوي ليس من معنى في علم الحديث. وكذلك أن يعرف حاله. آه وكيف يعرف هذا إلا بشهادة العلماء إلا بشهادة العلماء له أنهم عرفوه. آه وخبروه وعرفوا أنه أهل للعلم أو أهل للتعليم أو أهل للرواية يعني يأخذ عنه العلم وتأخذ عنه الرواية هذا لا يكون إلا بشهادة السابقين آه. ولذلك كان الأخذ بتسكية العلماء أو بشهادة العلماء لفلان هذا أمر متعين وعليه العمل في هذه الأمة طوال عدة قرون فمن يغمس في هذا الأمر فقد خالف إجماع العلماء العلماء الحديث عبر القرون نعم ولم يعرف قيمة هذا الأمر لم يعرف قيمة تزكية العلماء وقيمة أن يدل العلماء على من يحمل هذا العلم بعدهم آه، نعم من باب أداء الأمانة نعم فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في الأرض قال هذا الصحابة. ومن جاء بعدهم من حمل مناجهم هم أيضا شهداء في الأرض. نعم. طيب نكتفي بهذا. الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.